الرديئة تكتب والطيبة تكتب واللغو في خلاف بعضهم يقول يكتب وبعضهم يقول لا يكتب وظهر الآية الكريمة أن لديه رقيب عكيم ولا يدعون من ذلك أن يكتب نعم نعم فإنه كافر لأن من سب رسولا فقد سب جميع الرسل ومن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل اسمع إلى قوله عز وجل كذبت قوم نوح المستلين مع أنه ليس هناك رسول قبله كل الرسل بعده فجعل تكريبهم لنوح تكريبا لجميع الرسل لأن التكريب للجنس كله نعم أرفعج أرفعج نعم لماذا لماذا الحق لعائشة وللنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. والذين رموها منهم منافقون لا يصرحون بالزنة ولكن مثلا يقولون قال الناس كذا وكذا أو يجي النساء يقول ما هو أنك بمرأة قال بها رجل أو ما أشبه ذلك يعرضون وهذه مثلا قضية عائل ما نبيع. الله عليه الله لكن بعضهم حده النبي عليه الصلاة والسلام حده القرف وبعضهم تركت ولبن قيم رحمه الله في ذات المعاة كلام طيب حول هذا الموضوع لن تسجعونه إليه انت الوقت نعم قال وعن أبي هريرة رضي الله ان أن رسلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تأخذ فردت مرارا قال لا تاضغ رواه البخاري ومسلم كيف هو هذا الحديث أنا عندي ومسلم وهو المعروف من ربات البخاري فقط نعم رواه البخاري ويشتر على مسلم رواه البخاري أن رجنا قال يا رسول لم يبين هذا الرجل وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث لا يبين فيها المبهم وذلك لأن ما أرف تسم الرجل أو لا يحتاج إليه فلذلك تتجد في الأحاديث أن رجنا قال كذلك وتجد بعض العلماء يتعد متعبا عظيما في تعيين هذا الرجل والذي عرى أنه لا حاجة للتعب ما دام الحكم لا تغير بفلان مع فلان فلا حاجة إلى التعب قال أورصني الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام أن يعهد إليه بأمر هام كما ينصد رجل مثلا على فلوته أو على ولدي الصغير أو مع شبهاته قال لا تغضب لا تغضب الغضب هو إيش؟ الغضب هو الغضب عينة. الغضب هو الغضب لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغل القلب ولذلك يحمض الوجه وتنتبخ أوجاجه وربما يقف شعره فهل مراد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تغضب يعني لا يقع منه الغضب أو المعنى لا تنثل الغضب لننظر أما الأول فإن غضبته صعب لأن الناس يختلفون في هذا التلاف كبير لكن لا مانع أن نقول أراد أن لا تغضب يعني الغضب الطبيعي بمعنى أن توضم نفسك وتبرد الأمر على نفسك أما الثاني وهو أن تنفذ مقتبى الغضب فهذا الحق ينهى طيب إذن كلمة لا تغضب هل ينهي عن الغضب الذي هو طبيعي أو لا أو نهي عن ما يقصره الغضب أيهما إن نظرنا إلى ظهر الله قلنا لا تغضب الغضب الطبيعي لكن هذا فيه صعوب وله وجه يمكن أن يحمل عليه بأن يقال أغبط نفسك عند وجود السبب حتى لا تغضب وبماذا يحصل الانضباط يأتينا إن شاء الله النعمة الثانية لا تغضب أي لا تنفذ نقتضى الغضب فلو غضب الإنسان وأراد يطلق مرارة يقول لا أصبر فأنت فردد غضب المرارة أوثني قال لا تغضب أصلني قال لا في هذا الحديث فوائد كثيرة منها حرص الصحابة رضي الله عنه على ما ينفع في قوله والصحابة رضي الله عنهم اذا علموا الحق لا يقتصرون على مجرد العلم بل يعملون كثير من الناس اللعوم يسألون عن الحكم فيعلمونه ولكن لا يعملون به أما الصحاب رضي الله عنهم فإنهم إذا سألوا عن الدواء استعملوا الدواء فعملوا ومن فائدها بالحديث أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حالي أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حالي انتبه لهذا القاعد المهم إذا قررنا هذا لا يرد علينا الاشكال الآتي وهو أن يقال لماذا لم يوصه لتقوى الله عز وجل كما قال تعالى وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ عُونَ فِي كِسَابًا مِنْ قَبْلِكُمْ أن يتقوا الله هذا الجواب أن كل انسان يخاطب بما تطريح حاله فكأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم عرف من هذا الرجل أنه غذوب فأوصاه بذلك هذا النثال مثال آخر رجل أتى إليك قال أوصني وأنت تعرف أن هذا الرجل يصاحب الأشرار يفح أن تقول أوصيك أجيبوا جماعة أن لا تصاحب الأشرار لأن مقام إنسان جاء يقول أوصي وكعلم أن رجل يسرع العشرة إلى أهلك ماذا تقول أن لا تسرع العشرة مع أهلك فهذه القاتل التي ذكرناها يدل عليها جواب النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أن يوصل الإنسان بما تقتضيه حال لا بأعلى ما يصابه لأن أعلى ما يصابه غير هذا. من فوائد هذا الحديث النهي عن, عن الغضب لقوله لا تغضب لأن الغضب يحصل فيه نفاس عظيمة إذا نفذ الإنسان مقترح كم من إنسان غضب فطلق فجعر كم من إنسان غضب فقال والله لا أكلم فلانا فندم وجاء يسلم فإن قال قائل إذا وجد سبب الغضب وغضب الإنسان فماذا يسمى يقول هناك دواء والحمد لله دواء لقضي وجواء فعلي اللقضي إذا أحس بالغضب فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد غضب بعضباً شديداً فقال إني أعلم كلمةً لو قاء يعني لم يغضب لو قال أعوذ بالله من الشطار الرجيم هذا قول الفعل إذا كان قائما فليجد إذا كان جالساً فليجد لأن تغير حاله الظاهر يوجب تغير حاله الباطل فإن لم يفع فليتوضى يتوضى بجون السنجة وضوء عادل لأن اشتغاله بالوضوء ينسيه الغضب ولأن الوضوء يدفع حرارة الغضب وهل يقتصر على هذا لا يلزم الاقتصر على هذا قد نقول إذا غضبت فغادل المكان غادر المكان وكثير من الناس هذا إذا غضب طبعا من البيت حتى لا يحتفى ما يفره في مباني. من فوائد الحديث أن الدين الإسلامي جنهى عن مساوي الأخلاق لقول ذا تغضب والنهي عن مساوي الأخلاق يستلم الأمر بمحاسم الأخلاق عود نفسك التحمل وعدم الغضب لكن المشكل أن بعض الناس يحملك على أن تعضب كره عليك وذلك بإئساءة الأدب معك فلا تتملك نفسك إلا أنه ينبغي الإنسان أن يمرر نفسه على عدم الغضب كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يجذب الاعرابي رداءه يذا حتى يصل في رقبته ثم يكشف عليه و افتر نعم هذا لو فعله, لو فعله احد منا نعم وشو يا ولي كيف عرفنا يعني على يعني أقل شيئا أن نضرب عليه ولكن الضرب وارد الضماء تضربه فعليك في الحلم ما أمتنى كذلك يستريح قلبك وتبتعد عن الأمراض الطارئة من الغضب كالسكر والضغط وما أشبهها نعم الحديث الثابع عشر عن أبي بن عالى بن عوصل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء إن الله كتب كتب بمعنى شراء لا بمعنى أوجاء الإحسان على كل شيء أي فيه كل شيء ولم يقل إلى كل شيء بل فيه كل شيء بل قال على كل شيء يعني أن الإحسان ليس خاصا بشيء معين من الحياة بل هو في جميع الحياة ثم ضرب أمثلة فقال فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن زبحة الفرق بينهما أن المقتول لا يحل بالقتل كما لو أراد الإنسان أن يقتل كلبا مؤذيا نقول أحسن القتل أراد الإنسان أن يقتل شعبانا نقول أحسن القتل إذا دبحت فأحسن زبح وهذا فيما, فيما يؤفع أحسن زدها في كل ما يكون فيه الإحسان ولهذا قال وليحد أحدكم شفرة السكين وحدها يعني حكها حتى تكون قوية القبر يحكها بالمبرد بالحجر بغيره حتى تكون حادة يا يس يا هناك يحصل بها الذبح بسرعه وليرح نبيحه الان ايضا لامر في قوله وليح وليرح, وليرح, وليرح عند الذبح بحيث يمرس بالكين بقوه وسرعه لا يبقى يحرجها كده انه دي دي له البهينه لي ففي هذا حديث فوائد منها رافه الله سبحانه وتعالى بالعباد وانه كاتب الاحسان على كل شيء طيب هل يدخل في ذلك الاحسان إلى شخص تدله طريق نعم نعم إطعام الطعام يدخل الأمر المعروف الناع المنفر يدخل كل شيء وما ذكره النبي صلى الله عليه وعليه وسلم من القتل والذبح مجرد أمثلة ومن ثوائد هذا الحديث الحسب على الإحسان في كل شيء لأن الله كسب ذلك أي شرعه شرعا مؤكدا ومن فوائد هذا الحديث أنك إذا قتلت شيئا وباح قتله فأحسن القتل ولنضب لهذا مثلا انسان اداه قلبه من الكلاء واراد ان يقتل له طرق قتل اليس كذلك المرض يقتل بالرصاص يقتل بالرصاص بالراس يقتل, يقتل باسقاء السم يقتل بالصعق بالكهرباء انواع كثيره من القتل فبايها يقتل بالأسهن أسهنها كما قيل الصعب الكهرباء لأن الصعب الكهرباء لا يحس المقتول بأي ألم على قطع تأخذ جروهه من غير أي شيء. فيكون هذا أسهن طيب نستفنى من ذلك القصاص القصاص يطعى البلجاني كما فعل بالمقتول ومر علينا آنفا قصة اليهود الذي رضى رأس الجارية فأمر النبي صلى الله عليه وعلا أن يرضى رأسه بين حجرين ونطرق المجال للأسئلة كانت الأسئلة هنا نمشي نعم لا لا لا الإحسان منه واجب الإحسان على سبيل العبد على سبيل الفضل فإن الله يأمر بالعقل والإحسان العقل واجب والإحسان فضل نعم نعم نعم نعم إذا كنا من الله سبحانه وتعالى أخبر بعقله عن ثابت فإن إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسان حارم يغفر لأنه عبى عن ذلك فقد جاءت رسوله عبيد عنه معنى طيب أيضا عن بعض الصحابة عن بعض الصحابة عن بعض الصحابة عن بعض الصحابة عن بعض الصحابة لا لا هذا قضايا اعيان ولهذا لم يعفوا عن عبدالله بن خطأ عبدالله بن خطأ وكان أسلم فيما وجعل جادثين تغنيان به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي ذات مكة تعلق بأستاذ الكعبة فقال قصوه نعم إقامة الحد نعم. نعم نعم هذا ليس بحد هذا حد الخاف في قضية خاف كل إنسان يجب مثل وعيد بالأهرة والعلمات خلاه نقتله لكن لاحظ أن, إن ورائك قضاء وفان تطالب باثبات هذا نعم نعم نعم مثل من الاذا انه مثلا ياكل لحما او يشرب الدم او يوجد في المكان او ي... ي... يكن اصوات مزعجه انواع كثير من العاب نعم عليه <تصفيق> ليس عليه شيء الا انه اعتداء جاه حق ال... ولي الأمر لكن هي ها نفس غير معصومه غير معصومه لانه سبب الرسل ولكن كما قلنا للاخر يبقى اثباتها فاذا المس بصبته الرق والا لكان كل واحد يقتل شخص ويقول سب الرسول نعم غير والله هو ايش طيب قام من القادم يستهل في الخلف ويبقى كم يوم وإذا لم يقرب فهل بدون زريافة من المال سرقة الضيف الضيف لا نزل ضيفا على الإنسان ولم يكرم يعني, يعني لم يعطي حق الضيافة فله أن يأخذ من ماله بقدر الضيافة فقط مالا يكن فتنة كان فتنة فلم لا القادم القادم من السفر نعم الزيافة يمر إلى هذا الواجهة والأكمل ثلاثة اليوم الحديث بسم الله الرحيم الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أين كتابه؟ المسلم لم يكن في أوسط لكن عاد شاء لما وجدت أتسمح له, له أن يكون في صف الطلاب وهم مستمع نعم هذه المضاعة ولا فعل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجل لما قال أوصني قال لا تغضب مع أن هناك شيئا أهم ولي نعم كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعر لأنه غضور فأوصاهم ألا يغضر بارك الله فيك. طيب هل في الحديث نادل على تكرار السؤال فيصل هل في الحديث نادل على تكرار السؤال كيف فرد نرارا فردل مراراً قال الغاب طيب لماذا قال من كان يومي بالله ولم لاحر فليطل خيراً أو ليصمت سعد. نعم لكن لماذا عندي قعده في الايمان بالله واليوم الاخر نعم في داخل الحث مزدوج يعني انا الايمان صادق فسوف ايش سوف يقول خيرا او يصمت القول الخير عبد الله القول الخير نعم اسمان. خير في ذلك والثاني خير في غيره مثال الأول نعم تمام مثال الثاني أن يكون كلامه في نفسه ليس خيرا لكنه أساقه من أجل إدخال السرور والأونس على إخواني طيب اكرام كيف يكون جار يكون اولا بالتبشيش لديه عند اللقاء وادي في الدار ان كان يحتاج الى طعام او قطعه او يحتاج الى مبيت في الدار يجعله ينام وبيت في الدار اكرام هل له حد شرعي او راجع للعرف يرجى العرف ما عد إكرامه فهو إكرام وما لا هل يتبع إكرامه طيب هل هذا الحديث في صالح يدل على أن الإسلام يريد من الأمة أن تتكاتف وتتعارف وتتعالف نعم لا شك أنه يدل على ذلك حتى لا تفرق الأمة ويكون كل جاء لا يعرف جاء طيب أخلاف الأمم نعم فإن غازل لا يعرف جاره فربما لا يعرف أولاده إذا كبروا أظنهم إذا بلغوا خمسة ثماني عشر سنة انفصل بعضهم عن بعض قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء نعم ها ما معنى كتب العلسانة وكل شيء؟ يعني جعله في, في كل شيء طيب حتى في الذريحة نعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى بين حجرة تمام؟ طيب إذا لبحتوا فأحسن زبحة محنون ما الفرق بين القسة وزبحة؟ الزبحة فيما يمكن والقسة فيما لا يمكن طيب إذا قال سكت عن النحر لماذا؟ لماذا؟ لا نعم لأنه غالب الذكر إذ أن النحر لا يكون له لك وكم يذبح من ذهب لا يصير الله عز وجل أجناساً وأنواعاً وأفراغاً طيب لا. من فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل له الأمر وإليه الكفر لقوله إن الله كاتب الإحفاد وكتابة الله دعال نوعان كتابة قدرية وكتابة شعرية الكتابة القدرية لا بد أن تقع بها والكتابة قد تقع من بني آدم وقد تقع مثال الأول قول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها العبادة الصالحة هذه الكتابة القدرية ومثال الثاني قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالِ وَهُوَ قُرْهُرْ لَكُمْ كُتِبْ كتابة شرعية أو قدرية شرعية وقوله وهو قره لكم يجب أن تعلموا أن الضمير في قوله وهو يعود على القتال وليس يعود على الكتاب يعني الصحابة لا يمكن أن يفرهون فريدة الله لكن يفرهون القتل ويقاتلون فيقتلون فيقتلون وفرق بين أن يكره الإنسان حكم الله أو يكره المحكم به طيب ومن ذلك أيضا من الكتاب الشرعية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم أي كتب شرعا من فوائد هذا الحديث أن الإخسان شامل في كل شيء كل شيء يمكن فيه الإحسان لقوله الله تتب الإحسان على كل شيء ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضرب الأمثال لأن, الأمثال نعم لأن الأمثلة تقرر المعاني في قوله إذا قتلتم وإذا ذبحتم ومن فوائد هذا الحديث وجوب إحسان القتلة أو القتلة القتلة لأن هذا وصف للهيئة لا لفعل. طيب إحسان القتلة بماذا يفهم قلنا إن إحسان القتلة على الفضل الراجر هو اتباع الشرع فيها سواء كانت أصعف أو أسهل أفهمتم هذا؟ على هذا التقدير لا يلد علينا مسألة الرجل من فوعد هذا الحديث أيضا أن أن نحسن الزبح بأن نذبحها على الوجه المشهور وسبق لنا أن الذبح لا بد فيه من شروط ألسك ذلك أولا في الزبح بأن يكون مسلما أو يهوديا أو نصاليا فإن كان وسنيا لم تحل ذبيحة وإن كان مرتبدا لم تحل ذبيحة وعلى هذا تتارك الصلاة لا تحل ذبيحة لماذا؟ لأنه ليس مسلما ولا يهوديا ولا نصاليا فإذا قال قائل ما الدليل على أن ذبيع التنهود والنصاني حلال فالجواب قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم قال ابن عباس طعامهم ما ذبحوه طعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم وطعامكم حل لهم هذا شر أهلية الذابح بأن يكون إيه مسلما أو يهوديا أو نصا وإن شئت فقل المعجلة أن توافق الآية مسلما أو كتابيا طيب والكتاب واليهودي ونصا طيب ثانيا أن تكون الآلة مما يباح أذبه بها وهي كل ما أنهر الدم من حديث أو فضة أو ذهب أو حصى أو قصر أي شيء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر الله عليه فكنا ومعنى أنهر أي أساله فلو أن الإنسان ذبح بحجر حجر له حج وأنهر الدم فالذبيحة حلاب إلا أنه يستثنى شيئا السن والذفور علل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا بقوله أما السن فعظمون وأما الظفر فمدى الحبش أي سكافين الحبش قول أن السن بعض أخذ من هذا بعض أهل العلم أن جميع العظام لا تحل الذكاة بهم قال لأن العلم أعم من المعين عم من المعين وهو المعدود لأنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على السن قال أما السن إيش فسن قال أما السن فعظم فالعلة أعم وعلى هذا فجميع العظام لا تحمل التفتيات بها فاهم والحكمة واضشة لأن العظم إن كان من ميته فلا يصبح أن نذكى به لأن التذكى تطهير والميتة نجسة وإن كان العظم من طاهرة كعظم شات المذكات فلا تحل التذكية به لأن العظم المذكات طعام الجن والتذكية به طعام الجن يفسد به انه يفسده على الجن لانه سوف يتلوث بالدم النجس وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال للجن العيله وفدوا عليه قال لكم كل عظم ذكر رسول الله عليه تجدونه او فرما يكون لحما اسمع قد يقول قائل انا امر بالعظام فلوح ليس على لحم ثمان جواب الجواب فين نقول اتؤمن بالله ورسوله فسيقول نعم نقول ها قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عليك ان تؤمن بذلك سمعت رايت ام لم تر عالم جمع عالم غيظ ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي لم يصل الصبح قال إنه بال الشيطان في أذنه بال الشيطان في أذنه والعجيب والحديث يجير بعضه بعضا أن بعض العلماء قال هذا يدل على أن بول الشيطان طاهر قال لأن نبي صلى الله عليه وسلم لم يعمره بأسر الأذن يا سبحان الله بول الشيطان ظاهر غلعد النذر والجوار عن هذا أن نقول هذا عالم غيب ليس لا يلحق لا, لا يلحق بعالم الحسن طيب إذن يستثنى مما منهر الدم كل كل عرض الظفر علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه مجى الحبشة أي سكاكين ونحن منهيون عن أن نتشبه بالأعاجم وهم أعاجم الحبشة دخل عسى عليهم العربية بعد الفتوحات الإسلامية إذا قال قائل لن وجدنا سكاكين لا يستعملها إلا الحبشة فهل تحلو التلجية بها الجواب نعم قال قائل كيف تقولون العبرة بعموم العلة في الأول السنف عظم ولا تقولون بعموم العلة هنا فالجواب أن ظفر أظفار الحبشة منتصلة بالبدن وجعلها مدن يستردن أن لا تقص ولا تقلب وهذا خلاف خلاف الفطرة لأن الإنسان إذا عرف أن أظافرها ستكون مدى سيبقيها يعني ربما يحتاجها الفرق وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم عن مشابهة العاجم وعن اتخاذ الأضافر كم ذكرنا الآن من شروط الذكاء شرطه الشرط الثالث إنهار الدم إنهار الدم أي إثالته وبماذا يكون إنهار الدم يكون إنهار الدم بقطع الودجين بقطع الودجين وهم العرقان الغليظان المشيطان بالحلقوم العرقان الغليظان المشيطان بالحلقوم عينهم لنا يا عبد الله لا فضل عين مننا عين لنا الورجي هل وي ما تعلم العقيل المحيطين يشرحون يمكن هذا وهذا طيب هذا هو الواقع هذا هو الواقع هذان عرقان متصلان بالقلب اذا قطع انهار الدم بكثره وغزاره سننا في الذبيحه بسرعه الدليل على أنهار الدم قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكنوا فاشترط أنهار الدم طيب هل يشترط مع قطع الوججين قطع الحلقوم والمرين لأن الذي فرقب الآن أربعة الشياء الوججين اثنان والحلقوم والمرين هل يشترد قطع الأربعة فالجواب قطع الأربعة لا شك أنه أولى وأكهر وأذكى لكن لو اقتصر على قطع والجين فالصحيح أن ذبيحة حلال ولو اقتصر على قطع المليء والحلقوم فالصحيح أنها حرام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرع أوجاجها أفنجم طيب إذن لابد من قطع الحرطوم والملك وهل يشترط أن يكون قطع الحطوم من نصف الرقبة أو من أسفلها أو من أعلاها الجواب لا يشترط المهم أن يكون ذلك في الرقبة سواء من أعلاها من مال الرأس أو من أسفلها من مال النحر أو طيب الرابع ذكر اسم الله عليه عند الذب لقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ما أنهر الدماء وذكر اسم الله عليه طيب ذكر اسم الله عليه فكل فإذا كان انها رجب من شرقا فكذلك تسمي شرق من ان الله قال ولا تاكل اكد هذا بقوله ولا تاكلوا مما لم الله عليه فاذا ذبح انسان ذبيحه ولا مسلم فذبيحه الحرام وان كان بعيرا نعم وين ناس بعيد طيب اذا نسي ان يسلم خليه حران او خل حران لان الشرط لا استتبى النسيان لدليل ان الرجل لو صلى محتث ناسيا فصلاته غير صحيح ولان الله قال ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه واطلق بالنسبه للذابح فإذا قال الطائل فهمنا أن نكتسمي الشرط وأنه لو تركها سهوا أو عمدا فالذبيحة حرام لكن ماذا ما تقولون في قول الله تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله قد تعال نقول على العين والرأس نحن لا نآخذ هذا الذي دبح الذبيحة ونسع نسميه نقول لا سعى له لكن يبقى الآكل الآكل إذا جاعب يعد أن يأكل من هذه وسأل أذوك رسم الله عليه أم لا ما لا يقول نعم يقول لا إذا لا يأكل لكن لو فرض أن هذا أكل من هذه الذبيحة ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه فإن قال قائل يلزم من هذا أن تفسدوا أموال الناس إذا قلت هذه البعيدة التي تساوي ألف ريال قلتنا حرام لما نسع نسمي عليها يعني أنك أضعت ألف ريال فالجواب نحن ما أضعنا أموال لأن كل شيء مسحوك بأمر الله فتركه ليس إضاعة فالهضاء في الله عز وجل ألسنا نطيع الله ونعطي الذكاء وهي رب عشر أموال لو كان عندنا نمسان أربعين مليون ذكاء المليون فما دمنا تركنا هذه الذبيحة التي لمسهم الله عليها فإننا لم نضع المال في الواقع بل وضعناه في حلي ومحلي هذا هو واحد ثانيا إذا حرمناه من ذريحة هذه المرة فهل ينسى بعد ذلك او لا ينسى لا ينسى يمكن تنسمى عشر مرات لا ينسى يمكن تنسمى عشر مرات لا ينسى أبدا ولهذا اعترض بعض النار على قطع اليد يد السارق وقال اننا لو قطعنا يد السارق لكان شعبنا اشل في نعم لكان شعبنا اقطع فنقول له انت الان اقررت بان نصف شعبك سوف ولكننا نقول لك لو قطعت سارقاً واحداً ينتهي اله الصبا فهذا الرجل الذي نستثنا وقلنا أدى حرام لن ينسى في المستقبل ولدينا آية محتمة لا تأخذوا من مالا منك يصنع من الله عليه من قولنا أن يقطع الوجسين وهما في الرقبة ما ليس مقدورا عليه الذي ليس مقدورا عليه يحل بطعنه في أي موضع كان من بدني فلو, فلو ند لنا بعير يعني هرب البعير وعاجزنا عن إدراكه ورميناه بالرصاص وعصابة الرصاص ضطنه وخزقت قلبه ومات يحل أو لا يحل يحل لأنه غير مقدور عليه وكذلك لو سقطت في بئر ولم نتمكن من النزول إليه لنذبحه أو ننحره ورميناه وأصابت الرصاصة أي مكان بدنه تمات فهو حلاب نعم هل يشترط أن نستقبل القبلة بالذرح؟ بمعنى أن نوجه الذبيحة إلى قبلة فالجواب لا ليس بشأن بل لو قال قائل ليس بسنة أصلا حتى يقوم دليل على ذلك لأن الظاهر من في النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أنه لا يفعل هذا نحر في ميناء عام حجة الوداع 63 بدن لم يذكر أنه وجهها وذبح الأنحية في مصلى العيد يعني قرب مصلى العيد ولم يذكر أنه وجهه لكن قد تدخل في عموم كل عبادة ينبغي أن يستقبل بها القبلة وعلى كل فاستقبال القبلة ليس بشرط من فوائد هذا الحديث استحباب وإشيء يتفق الوثوب حد الشرق أن يحدها لأن ذلك أسهل للذبيح ومعنى إحلادها أن يمسحها بشيء يجعلها حادة فإن ذبح بآلة كالة بشطرة كالة يعني ما هي جيدة ولكن قطع ما يجب قطره الدبيحة. حلال ولا حرام حلال لكنه آثم حيث لم يخذ الشفرة ثم هنا سؤال هل يخذ الشفرة أمام الذبيحة لا لا يخذ أمام الشفرة أمامها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمر أن تحدى الشفار وأن توارى عن الباء تخط ولأنه إذا حدها أمامها فهي تعرف ولهذا أحيانا إذا حدها أمام الزبيحة هربت وعاجزوا عنه هربت خوفا من الزب فحد الشفرة لكن مع مواراتها عن الزبيحة من فائد هذا الحديث وجوب إراحة الزبيحة وذلك بسرعة الذفس لا يبقى هذا الحرف لا بسرعة لأنه أريح له ويبقى النظر هل نجعل قوائمها الأربع مطلقة أو ننصف بها فالجواب نجعلها مطلقة ونضع الرجل على صفحة العنق لا تقوم وبقية الأعضاء الأرجل والأيدي تبقى مطلقة هذا أن يحلل ذبيح أن يحلل ذبيح من وجه وأشد أثراغا للدم من وجه الأرض يعني مع الحركة هكذا والإطراق وما يفعل بعض الناس من كونهم إذا أرجعوا الشاف وأرادوا الذبح برقوا عليها وأمسكوا بيديه ورجليه هذا تعليب هذا تعليب لنا وبعضهم يأخذ بيدها اليسرى ويمويها من وراء العنق هذا أشد فنقول ضع, يدك، ضع رجلك على صفحة العنق وذبح ودعها يعني دعها تتحرق مع بقاء رجلك على صفحة العنق حتى تموت. قال قائل هل من إراحتها ما يفعله بعض الناس لأن يكسر عمقها بعض الناس منهم يذبح يخرج دم قبل أن تموت يكسر العمق من أجل من أجل سرعة الموت فالجواز لا يجب السلام لأن في كس عمقها إلى من شديد لها وهل نحن في حاجة إلى هذا الإيلان لا ننتظر حتى يخرج الدم وإذا خرج الدم إن كل شيء هل نطروح يدخل في هذا إذا أراد الإنسان أن يؤذب أهله أو ولده فليؤذب بإحسان أو بصبت وشدة هذا جواب ولهذا قال, قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة ودعه ولكم عليهن أن لا يوطئن أحدكم نعم أن لا يوطئن فرش فرشكم أحدا تكرهون فإن فعل ذلك فضربوهن ضربا غير مبروش فنقول حتى في التأديل إذا عدبتك أحسن أداء لا تؤذب بعنف وبعض الناس تؤذب بعنف يظن أن ذلك أنفأ ولسهك أضرب ضربا لا تسرف فيه ولهذا قال العلماء في التالجينيات لو أنه ضرب ولده ضربا أصرف فيه ومات ضمنه أما إذا أدبه بتأذيبا عاذن بيدونيون في مناقشه هذا المناعه في مقاله الحديث ال18 الحديث ال18 ان ابي زرعه قيل ابن جنابه ابن جنابه و عبد الرحمن معارض من جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إن الله أحنا قال الله حيث ما قلت اتقي أي اتخذ من عذب الله عز وجل وذلك بثير أوامر واجتناب نواهم حيث ما قلت حيث ظهر مكان أي في أي مكان كنت. سواء في العلانية أو في السر وسواء في البيت أو في السوق وسواء عندك أناس أو ليس عندك أناس اتق الله حيث ما قلت وأتبع السيئة الحسنة أتبع فيها الأمر والسيئة مفعول أول والحسنة مفعول الثاني تمتها جواب الأمر ولهذا جزمت لأن جواب الأمر يكون مجزوما ولو لم تكن مجزوما يقيل تمثوها فهي مجزوما تمثوها المعنى إذا فأت سيئة فأتبع هذه الحسنة هذه الحسنة تمثو السيئة واختلف العلماء رحمهم الله هل المراجب الحسنة التي تتبعها السيئة التوبة فكأنه قال إذا أسأت فتب أو المراض العموم الصواب الثاني أن الحسنة تمح السيئة وإن لم تكن توبة جليل هذا قوله تعالى وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئة الحسنات ولما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل قال إنه أصاب من امرأة ما يصيب الرجل من امرأة إلا الزنا وكان صلى معه فجر قال أصليت معنا صلى فجر قال نعم فتلع عليه الآية إن الحسنات يذهبنا السيئة وهذا يدل على أن الحسنة تنفو السيئة وإن لم تكن هي التوبة نعم هذا الأمر الأول لاحظنا أنكم الثامن أتبع السيئة الحسنة فبين النتيجة وهي أنها تنفوها الثالث وخالق الناس بخلق الحسنة. يعني عامل الناس بخلق حسن الخلق هو الصفة الباطنة في الإنسان والخلق الصفة الظاهرة النعمة عامل الناس بالخلق الحسن نعمة ثلاثة كذا نعم هو يشغل نعم ناجح جاء بنت ذكر اسمه بحري نعم هل في يجن الكرم هنا يحيى قول الله عز وجل وَطَعَامُ الَّذِينَ أَنُسْلِ الْسِعَابِ فَلَّ ذهب بعض العلماء من المتقدمين والمتأخيرين أن لكاث الكتابي لا يشترط فيها ما يشترط في لكاث نسل وأن ما عده الكتابي طعاما فهو حلاك وعلى هذا فإذا كان كتابي لا, لا, لا يدكي بإراقة الدم إنما يدكي بالخنق ولا يسمي وإنما يسمي باسم المسيح فإنها تحذ هكذا لهد بعض العلماء لكنه قول بلا شك طعيف لأن عموم قول الله تعالى وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا لَمَا لَمَا لَكَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَشْمَل المسلم والكتاب وقول ما أنهى رب يشمل المسلم والكتاب وإذا كان المسلم إذا لم ينهر الدم لا تثن ذبيحته فالكتابي من بابه أولى هذا باعتبار قياس ذكرت لكم هذا القول لا إقراضا به ولكن لألا تظنوا أن المسألة إجماعية أن الكتابية لو ذبح ولم ينهر الدم فإن ذبيحته الحرام ما في إجماع لكن لا شك أن القول الراجح هو أنه يشترط في ذبيحة الكتاب ما يشترط في ذبيحة الكتاب واضح طيب ولكن إذا نبح الكتاب هل نسأل هذا الكتاب أسميت أم لا الجواب لا هل نسأل كيف أدبحت أدبحت بالصعب أم بالتذكير لا لا لأننا لو فعنا ذلك لعد تنطعا وتعمقا وجليل هذا ما ثبت بسرحة البخاري أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذك بسم الله عليه أن لا قالت وكانوا حديث بكفر يعني أسلم قريبا لا يعرفون لا يعرفون يعني شعور الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم سموا أنتم وكلوا وهذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يبحث عن فعل هو مكلف لماذا يفعل نفسه سموا أنتم والحمد لله من الله لم بهذا لو أننا كلفنا بمثل ذلك لكان إذا قدمنا رجل مسلم كيف أكتاب دبحهم يكون من أسألك هل صميت أم لا هل قطعت المرجعين أم لا هل أنت تصلي أم لا هل الذبيحة هنكت أم لا وإذا قال اشتريت من السوق قلنا هل البال يملكها أم لا يمكن سرقها وإذا تأكدنا أن البائع ليس أهل السرعة قلنا من أين جاءت هذا البائع من رفل الآخر هل سرقها أم لا مشكلة حلقة ما لها ما لنهاية. فمن نعمة الله عز وجل أن الإنسان لا, لا يسأل عن فعل غير ولذلك ليس, ليس علينا بل ولا لنا أن نسأل عن النحم الذي يرج من أهل الكتاب كيف يذبحون أو, أو هل سموا أم أبدا والنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كم تعلمون أكل من أشياء التي أدتها له لهودية ولا سألها كذا بحث ولها سمت أولاء ودعاهم في المدينة إلى خبز الشعير وإهالة السنقة يعني الإهالة السنقة هي الشحن المتغير نعم, نعم. نعم. او او يريد من النار اذا هذا خاص من, من, من هاد... هاد النبي صلى الله عليه وسلم وامن ثو ممن وارث من وارثني من اهل زيد ولكنه لا يقوله الانسان الا الى احتاج ليس كل ما أن من فارقه قال اوسني مثلا او كل ما جاءينه قال اوسني لان هذا غير مفهوم في عند السلف اولا من الذي يعرفك بالاي؟ اكثر من اللي عندي الان لا يعرفون هذا الحديث فاذا خذوت وما انت اناس وطرتم غدانا او غيره واشكل عليكم فاجبوا فاتي, فأتي لي واسال نعم لا مثل نعم كيف على كل حال إذا كان لا يمكن فأنتقل الله مستقبل الآن عندنا مثلا هم لا يستطيعون الجزارون أن ينحروا للبعيد وهي قائمة مع أن السنة أن ينحرها وهي قائمة ومقيدة بيدها اليسر لكن عندنا لا يستطيعون فتجدوا ينفونها ويربطونها ويديها ويردون عنقها إلى الوراء ويربطون ويدعون أنهم لا يستطيعون أن ينحروا البعير وهي قائمة مع أني الآن مع أني شاهدت أناسا في المستخ في ميناء ينحرونها وهي قائمة المهم على كل حال ما لا يتم الواجب هو واجب نعم انفيت لا, لا كل من قدع انسان لا لا يقبل منه الا ان اجل نفسه انت الوقت فجل. الحمد لله ربنا يقول وخالق الناس بخلق الحسن يعني عاملهم بالاخلاق الحسن بالقول وبالفعل فما هو الخلق الحسن؟ قال بعضهم الخلق الحسن كف الأدى وبذل الندى والصبر على الأدى يعني على أدى الغيب والوجه الصلق أربعة أشياء كف الأدى منك الناس بذل النداء العطاء الثالث الصبر على الأذى لأن الإنسان لا يخلص من أذية من الناس الرابع طلاقة الوزن قال بعضهم إن هذه هي الخلق الحسن وضابق ذلك ما ذكر الله عز وجل في قوله خذ العفو وأمر بالعرف خذ العفو يعني ما عفى وسهل من الناس لا تريد من الناس أن يأتيوك على ما تخد لأن هذا أمر مستحيل لكن قل ما تيستر وأمر بالعرف وأعرف أن يجاهل والخلق الحسن معروف وهل وجبلي وقال أو يحصل بالكسب هذا جواب جبلي وبعضهم يحصل بالكسب قال النبي صلى الله عليه, عليه وسلم لرجل إن فيك لخلقين يحبهم الله الحلم والأنات الحلم والأنات قال يا رسول الله أخلقين تخلقت بهما أم جبلا الله عليهما قال بل جبلا الله عليه قال الحمد لله لي جبلا على من يحب الخلق الحسن يكون طبيعيا بمعنى أن الإنسان يمن الله عليه من أراصل بخلق حسن ويكون بالكسب بمعنى أن الإنسان يمر النفس على الخلق الحسن حتى يكون لا خلق حسن والعجب أن الخلق الحسن يكسب الإنسان الراحة وطمئنه وعاد القلق لانه مقتنع من نفسه في معاملة غيره في هذا الحديث فوائد ينهى نذوب وتق الله عز وجل حيثما كان الانسان بقوله اتق الله حيثما حيثما وذلك ببعض عوامره والشناف نوامي سواء كنت في العلامية أو في السر وأيهما أفضل أن يكون في السر أو في العلامية لفي هذا التفصيل إذا كان إظهارك للتقوى يحصل به التأسي والاتباع لما أن تعرف فهنا إعلانه أحمر وأفضل ولهذا مدح الله الذين ينفقون سرا وعلانيا وقال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إله مرطيه أما إذا كان لا تحصل بال بالإظهار فائدة فالإسرار أفضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في من يظلهم الله في ظله رجل من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه تركوا معاصر الأفضل إعلانه أو إسراره يقال فيه ما في الأوامع فمثلا إذا كان الإنسان يريد أن ندخل في عمل فقيل له إنه يجتمل على محر كالأمور الغبوية فتركه جهارا فذلك أفضل لأنه يتأسى به وأما إذا كان الأمر لا يتعدى إلى الغير ولا ينتفع به فالإصرار أفضل قال قائل حيث ما هل تفعل الاوامر انت في أماكن غير لائقه كما مثل فجواب لا تفعل الاوامر في هذه الأماكن ولكن ان بقلبك اني بقلبك انك نطيع الله جل منكثل لأمره يجسنب لنهل ومن فائد هذا الحديث أن الحسنات ينهبن السيئة لقرون أثناء السيئة الحسنية تمهوها ومن فائد هذا الحديث فضل الله عز وجل على العباد وذلك لأننا لو رجعنا إلى عدل لكانت السيئة لا تنفو الحسن لا, لا تنفو السيئة إلا بالموازنة وظاهر الحديث العموم وهل يشترط أن ينوي بهذه الحسنة أنه ينفو السيئة لتفعل فالجواب ظاهر الحديث لا وأن مجرد يتعل الحسنة يذهب السيئة وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد ومن مقتضى كون رحمته سبقت غضبه ومن فائد الحديث الحس على مخالقة الناس للخلق الحسن لقوله وخالق الناس لخلق الحسن فينقيد معاناة في الناس بالحسن والقوه والجفا احيانا هل ينافي هذا حديث او لا فالجواب لا لكل مقام مقال فإذا كان في مسرحه في الغلبه والشده فعليك بها واذا كان الامر واذا كان الأمر فعليك باللين والرفق وإذا دار الأمر بين اللين والرفق أو الشدة والعنف فاللين والرفق يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ولقد جرت أشياء كثيرة تدل على فائدة أجف مر يهودي للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على النبي نعم مر يهودي في النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال السام عليك يا محمد السام يعني المر فقالت عائشه رضي الله عنها عليك السام ولا جزاء فاقا وزياده ايده فنهى صلى الله عليه وسلم وقال ان الله رفيق يحب الرفقه في الامر كله واذا سلم عليكم اهل الوفاء فقولوا وعليكم من حدثني منافق به حدثني منافق به ان رجلا يندوا الغيره واهري امر بالمعروف منه مر على رجل يسن يسن تعرفون السواني الثوان يعني إخراج الماء إخراج الماء عن طريق الإبل او البقر أو الحمر من العباء وكان ذلك عند صلاة المغرب والعامل هذا الذي يسوق الإبل مكيم يغني لأن الغنى يوسع الصدق ويوجب أن البهائم تثير تثير بشد فقال له هذا الرب الساحة وغيره وهو من الذين يعمل ومعروف وإنهان عميكر يالتيك ملك يقدح فيه ويسب الناس يصلون ويتغني يالله يمشي فقال له العامل وكان معه عصى طويل قال له إما أن تنصر وإلا فهذا العصر في دخل تبوها العامل. والعامل لعله أقوى من هذا الرجل يمكن يكسر العصر عامل انسحب الرجل دخل المسجد متغيرا وكان فيه رجل من العلماء فقال ما شاء قال هذا الرجل يغني والناس صلوه واني برق صل متهددني سكت العالم ينصر منذ ذكرة راح العالم الى هذا المكان وان وجد العامل يغل فوضع نشلحه على العصاء وذهب يتوضأ ولما انتهى اتى الى العامل يغلوه يا اخي ذاكو الخير المسجد عندك في المسجد ولك 27 درجة أفضل لك منزالتك واحدة والثواني ممجن عليه ترجوك فقال له جذاك الله خير كلامك مقبول وباسم الله سند العصر هذه ورحمه ذلك الوصف جاءني رجل بالأمس فعل كذا وكذا ولولا انه صرفت كسرت العصا وجاء اصلا عادل اشمعنى ايهما اولى فالثاني اولى ارفق بالناس وتحمل خالق من اسف خلق حسن يخالقك بخلق حسن اسئله 5 دقائق نعم اين <تصفيق> عمم اين عمم نعم, نعم. <تصفيق> أي نعم. <تصفيق> ينطبق <تصفيق> نعم يحرم الصيد اذا يصاد ونسب تسمع حرم الصيد احمد <تصفيق> اين عممم لانه لانه اذا نهرد خلاص ما إذا قطع ما بقي له نور قطع الوشرين ما بقي له نور ماشي لازم من انغض خطه نعم هذا بسم كيف يكون كيف مسه ايش هذا بسم نعم الغضب لله لا بعث بها وينثب على حتى ما تقتذي الشريعة من الأدب ويقام في الحرول والتغذيرات وما أشبه نعم نعم الأعاجم من ليسوا من العربي لكن إذا أسلموا فإنهم هم أنفسهم يسافرون ما كانوا عليهم من قبل أي نعم نعم ظاهر الحديث العموم ولكن ظاهر قوله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات لما بينهن مجتنف الكبائر أنه لا بد للكبائر من توقع نعم أعرف أيضا لا قبل جلس كلم صبر له عقل ولا ما له ها؟ مميز لا بأس يذبح ويسمي لكن ما رأيكم فيما لو قتل الزبيخة دفاعا عن نفسه لا لإرادة الأكل إنسان صاد عليه صاد عليه ضبي وذبحه دفاعا عن نفسه هل يحل أو لا يحل؟ الجواب لا يحل طيب فإن ذبحه لهوا ومن أجهة أن يعرف أنه مجيد في الإصابة في الصيب هل يحل أو لا يحل؟ قال الشيخ الإسلام لا بد أن يقصد بالتذكير الأكل أو البيع أو ما أشوه ذلك من المنافر المزادي الشركة المجلسة الأمريكا لا يتمر لا عليك ومكتوب بالنسبة لأنفسهم لا يتمر لا عليك هذا لكن هل تعلم منهم لأنهم تسغلوا عليك نعم أنا معروف بالحركة مكتوب من أنفسهم مكتوب إيش أمريكا الذي يستعمل بذب بكل الشارق والبطرة نعم هنا لا اذا يعلم ان لما شم ملع واذا موضوع مقدم بعد مذابح المقيمين هناك بيستعمل مسدس الله بسم الله هنا هنا لا لا, لا هني ذبحين حقيقه والمسجل صوت محكي يمكن مسجل في جباشي يسمع على ذبح نعم لكن انا في شك من ان كلامك الاول يكتبون يكتبون بالنهاره هذا اسمي هذا في كل الشركات اللي نتكلم على لاغبوط بنكتب الطريقه التي تعمل بالضبط اللي بيتعمل من يعني يكتبون كيفيه الزرع الله معك نعم الله يكفي طاب الناس يحدش شرح عن هذه إذا كان رسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تحدى الشفاء وأن توارى عن البهاد دعها فاهمت أم لكن الواقع يتكلم سمعنا أشياء كثيرة من هذا النوع إذا, إذا جعل حد ستين أمامها هربا كما أنها إذا دبحت أختها عندها ويتشاهد تهرب إنتهى الوقت نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلهية الدين ما معنى قوله حيث ما كنت ما معنى, ما معنى حيث ما كنت أي في أي مكان طيب يشمل العلانة والكفية يشمل العلانة والكفية وما هو القول الجامع في معنى التقوى لا أعطنيها فعل العوامر وترك النواهي على علمه وبصير طيب ما معنى قوله أتبع السيئة الحسنة يلا تمام بعدها حكمه تكون تطارث بالله ايش يعني انا اسالجس عنها نبغي مو ما لها فائده هو اريد اذا عمدت لي اذن علي الصادات هكذا انيا جدان هذه حسنه طيب وماذا تكون النتيجه؟ ان كفر عن هذه الكلمه ماذا تكون النتيجه؟ كانت الحديث يفصل حديث فينفصل كمفهومه الحسنه كمفهوم طيب ما المراقب الحسن الي اتقام فيها قوله الاول اي حسن طيب التوبه نعم وصحيح انه عام في التوبه غير التوبه بينما معنى قوله خالق الناس بحقوق الحسن سعد يخلق الحسن مثل ايش يعني الـ الـ الـ القول جانب يخلق الحسن بذل الندع يعني العقر يكفل أدع والصبر على الأدع وطلاقة الوجه أربعة أشياء ثم نأخذ الدرس الجديد عن, عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام كنت أبو العباد واسمه عبد الله وهو من أذكى الصحابة وأشدهم حرصا على العلم حتى إنه يأتي إلى الرجل يذكر له عنده حديث فيتوسد رجاعه على عتبة هذا الرجل حتى يستيقظ ثم يطلب من الحديث فيقول له رجل يا ابن عم رسول الله لماذا لم توقظه فيقول لا لا أوقظه لأن الحاجة تلي وكان رضي الله عنه من أشد الناس حرصا على العلم حتى إنه سؤل بما أدركت العلم قال بلسانه سؤول وقلب حقول وبدن غير ملول هذه الثلاثة أدرك بها رضي الله عنه علما غزيغا واصلا قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي وراءه وهذا يحتمل أن يكون خلفه يمشي وراءه أو خلفه على داب والمقصود المعنى فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات ناداه بوصف الغلام لأنه كان صغير رضي الله عنه فإنه كان في حجة الوداء اتناهى هذا الاحكيام اي قارب ان يكون ذلك فقال يا غلا وفي هذا ايضا تلطيف لندائه يا غلا اني اعلمك كلمات اجلنا مؤكدا بان لاهميه الموضوع حتى ينتبه المخاطب اعلمك كلمات اجمل سمات الصف وقد قلنا إن الإجمالة ثم التفصيل أبلغ في حفظ ما يلقى إلى المخار لأنه إذا أتىه شيء مجملا تطلع إلى معرفته تفصيلا فيأتي التفصيل على محل قابل كما ينزل المطر على أرض يابسة فشرب المطر بسرعة فلذلك كان أحيانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الشيء أجمالا ثم يفصله وقالوا عن المكتلمات جمع كلمة الكلمة في اللغة العربية غير الكلمة عند النحوين الكلمة في اللغة العربية هي الجملة المفيدة كما قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب الجعود لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها وهو قد قال جمل رب ارجعون جملتان لعلي أعمل صالحا فيما ترك ثلاث قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أختق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيت ألا كل شيء ناخل الله باطل وهذا الشرط البيت وسمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة وأما قول ابن الله رحمه الله الألفية وكلمة لها كلام قد يؤم فهذا مراده في استلح نحوين أي أن النحوين قد يطلقون الكلمة على الكلام أما في اللغة فالكلمة لا تكون إلا جملة بدأ بها تفصيلة قال احفظ الله احفظ الله يحفظ جملة مكونة من فعل أمر وجوابه فعل الأمر احفظ جوابه يحفظ وهذا كقوله إن تحفظ الله يحفظ كما معنى الله معنى حفظ الله عز وجل أن تحفظ حدودك وشريعتك فتقوم بأمرك وتجتنب نهلا وتصدق خبره أما يحفظ فالمعنى أنه يحوطط في أمور الدين والجمه وليس في أمور الدين فقط حفظ الله عز وجل للإنسان الدنيا أن يحفظه في, في نفسه من الآفات ونعم من الآفات العقلية والبدنية والفكرية وغير ذلك وأن يحفظه في مالك فيقيه الآفات والتلف وأن يحفظهم في أهله فيسلمهم له و وأما في الدين فأن يحفظ عليه الدين في لا يقدم على معصية ولا على تفتي واجب وإذا حدر أنه أقدم على هذا حافظه الله عز وجل بتوفيقه للتوبة مما أقل به فصال حفظ الله في الدين يشمل حفظ المرء قبل أن يقع في المخالفة وحفظه بعد أن يقع في المخالفة احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهد أي أمامه فررها احفظ الله لتكرر الجذة وتنموه